اكتب علينا إنك أنت التواب الكريم اللهم أعيدنا وأمتنا من جهد البلال ودرك الشقار بسوء القضاء وحماتك الأعداء اللهم أعيدنا من الحو لنعماتك وفجارة نكماتك وزوال عهيتك وجميع سخطك اللهم اكفنا شر مصائب الليل والأيام وشر روائد الظهر وشرف أتويل الدنيا وأطويل القبور وأطويل القيامة وكل هول دون الجنة وشر ما يعمل الظالمون في الار وشر ما يعمل الظالمون في الار وشر يعمل الظالمون في الار وشر ما تجدي به اغلهم وسيدهم وجوارحكم عز جار وجه تنير وتبارك اسمك ولا اله غيرك اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في طلب العلم وتبليغه نوراني ما اجرى استاذنا ما زلنا نتكلم حول المصدر الاول من مصادر الدائوة إلى الله عنز وجل وهو القرآن الكريم ووقفنا عند حديث 36 صفحة 80 عن أبي شريح الفزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه فقال فابشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله الله وأني رسول الله قال نعم فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا الله أكبر دي برضو يا إخوانا دي برضو الحديث ده نقدر نضيفه إلى ماذا لو مكن الله عز وجده هذا في الأرض. نعمل بيه الوزراء الجدر عليهم ايه بعد ما ربنا مكن له المجلس الأعلى القوات المسلح اللي قد يسلد اتدارة شؤون البلاد ديهم عليهم ايه عليهم ايه ده كلهم يعرفون من الكتاب وسط صنع أول حادث أول حادث التوحيد ونبذوا الشرك وتطهير أرض مصر من كل صور الشرك وألوانه جبناه دي وعد الله الذين أمنوا منكم وعاملوا الصالحة لا يستحلفنهم في أرض كما استحفل الذين من طبعين ولا يمكنن لهم ديناهم لذى الطبع لهم ولا يمكنن من بعد أو فيهم أمن يعبدونني لا يحركون بي شيء إيه إذا مكّن الله عهد وجل لأحد في الأرض عليه ان على اقامة التوحيد وتطهير ارض مصرى من كل صورة خط والوان. بواحدة. اتنين. ربنا الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاة. وآتنوا ذكاء وقفرهم المحروف ونهروا. ولله عقبته المهود. اقاموا الصلاة يعني نبني مسجد في كل مكان يحتاج الى مسجد لاقامة الصلاة. وإيجاه الزكاة جمع الزكاوات من الأغنياء والأسرياء وأجال الأعمال وإلقاءها للفقراء والعناج أمر الدعوة في المساجد وفي الجامعات وفي المدارس وفي كل مكان أمر مرم المعروف ونهياً ايه؟ عمون يبقى من دلوقتي لقمة التوحيد ونفس السلف بكل صوره وألوانه لقمة مصطلاب يتاول الزكاة العناج أمر الدعوة أمر مرم المعروف ونهياً ايه؟ مم. عن المتجة هنقول تاني ايه تاني الاخلاص لله نخلص لله للأقوال والأعمال والدعوة والحالة النبي عليه الصلاة والسلام قبل بشر... هذا في كتاب الاخلاص عندهم. بشر هذه الأمة بالسناء والرفع والتمكين في البلاد وأن من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليسه لو في الآخرة من نصير جمع بين الاخلاص وانك لا تطلب من عمل الاخره ولا بعمل الدنيا لوجه الله وقمع التمكين في البلاد والتبشير بالرفع والسناء والعز ده والمجد يبقى الاخلاص من أسباب التمكين في او او او من طرائق التمكين من المنهج الذي مكن الله عز وجل لنا نقيمه في الحياه في الحياه يبقى الايه الاخلاص حديث ثاني إنكم مفتوح عليكم منصورون ومصيبون يعني ستفتح عليكم الدنيا وستنتصروا وستصيبوا غنائم وخيوات كثيرة فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف قرينا عن المنكر وليزر رحمه يبأ من عندما يمكن الله لنا في الأرض إلا علينا تاني تقوى الله وصلك القرحان أقوى الله وصلت للأرحام هذا برضو أول إقامة القرآن إقامة القرآن في الأرض تحكيم القرآن تحكيم شرعة الله ومنهاج الله قال النبي أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن الله وإن الله قالوا نعم قال فإن هذا القرآن سبب طرفوا بيد الله وطرفوا بأيديكم فتمسقوا به يرفعكم بالله طرفوا إيد ربك طرفوا الداني بإيديكم انت ممسكتوا بالقران واغمدتوه في الحياه رفعكم الله يعني اعزكم واكرمكم فتمسكوا فانت مسكتوا فلا تضلوا ولن تضلوا بعده ابدا انما نعاف ونهتدي ونسعد اذا اقمنا الكتابانه في الحياه وحكمناه في, في حياتنا كلها ونبذنا الأهواع. نعم والله فانكم لن وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَ وَعْدَ قال سيدنا عمر في صحيح مسلم والحديث ده قولناه قبل كده مر في الكتاب هنا إن هذا القرآن إن هذا القرآن هبى الله عز وزل به رسولكم فمن تمثك به هداه الله إلى ما هدى إليه رسوله كل الهدايات اللي كان عليها محمد بسبب القرآن ده يخواني سيدنا عمر بيقول في صحيح البقاء هذا الكتاب هذا الله بيت رسولكم فإن تمسكتم به هداكم الله إلى ما هدى إليه رسولك عايزنا ربنا اهديكم كل ما هدى إليه محمد تمسكوا بهذا القرآن تمسكوا بهذا القرآن يبقى إذا أكد الله عز وجل لأننا سؤال هذا القرآن فرفعنا الله عز وجل به في وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهاً مثانية تقشعب من جلود الذين أخشوه ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وحياة القلب يمج شيء والدعية لله طالب حياة فلا يبقى البجه يجعل من الأحياء مهما شق عليك وهو في رسالة لا ينهض بحقها إلا القلب الحي وفي رحلة إلى الدار الآخرة لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أقى الله لقلب سليم وكان مالك بن دينار يقول ما زرع القران في قلوبكم يا اهل القران ايه عمل القران في قلوبكم ان القران ربيع المؤمن كما ان الغيث اي المطر ربيع الارض الله نصيحه غاليه مالك بن ما زرع القران في قلوبكم يا اهل القران يعني القران عين في القرآن ربيع المؤمن كما ان الغيث اي المطر ربيع الارض كما أن الله يحيي الأرض الجذباء الميتة بالمطر كثالث يحيي الأرض الميتة أرض القلوب الميتة بنور الحكمة بنور القرآن وينبغي للدعية أن يحفظ من القرآن الكريم ما أمكنه ويجمل به أن يحفظه كله وأن يستظهره متى تيثر له ذلك ليكون أخبر على استحضاره والاستخاذ في كل مناسبة ممكنة فالقرآن الذخيرة لا تنفد ومعين لا ينضب لإمداد الدعاء ومن اللازم للحافظ وغيره دواب التلاوة لكتاب الله ببشوع وتأمل وتدبر تتفتح معه أطفال القلوب وتنشرح له الصدور لما جاء به من الحق وتقتبس منه العقول أنور المعرفة وتجتني ثمار الحقائق ودواب هذه التلاوة مع التفاهم وتدبر يجعل الداعية متمكنا من استخدار الشواهد القرآنية التي يريد أن يؤيد بها فكرتها ويمنحها نسبة إلهية إن مما يلزم الداعية الموثق أن يحسن تلاوة القرآن بإدخان وترتيل كما امر الله عز وجل وأن يدرس من أحكام التجويد ما يصحح بإقراءته حتى يتمو بغشوع وتأذكر وحزن فإن وجد بكاء بكى وإلا تفاكى قال الله تعالى الذين آتناهم الكتاب يتلوناه حق تلاوته أولئك يؤمن به كما ينبغي على الداعية الذي يريد أن القرآن ليعبد منه زادا لقلبه ويقبس منه نورا لعقله ويستمد منه ريا لروحه ثم يمد الآخرين بعد ذلك من فيض هذا الري وذاك هذا النور وذلك الزاد أن يتنبه إلى عدة أمور واحد جمع الآيات في الموضوع الواحد يجمع الآيات الموضوعية في الموضوع واحد وتصنيفها بما يلاجم الغرض يصنف الآيات المجموعة في الموضوع واحد ويوضح نظرة القرآن إلى الموضوع اثنين العناية بالقصص القرآن ولم اجتمل عليه من عبر وعظام وأسرار وحكم بالغة قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة دول الألباب تلاكن العناية بالنماذج القرآنية التي تصور لنا الشخصية الإنسانية في مختلف الأحوال والمجالات ومن هذه النماذج مثلا النموذج الغني الشاكل بشخصية فليمان الذي قال عندما سمع كلام النملة وفهم عنها ربي أفزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وكما قال عندما أحضر له عرش بالقيس هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر النفس ومن كفر فإن ربي غني كريم ونموذه المبتل الصابر على البلاء والراضي بالقضاء في شحسية أيوب عليه السلام إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أربعة حسن الاستدلال بآيات القرآن على ما يريد تقريره أو تثبيته من أحكام وتعاليم وأفكار ووضع النص في موضعه فإن هذا مما يعين على إزاحة كل شبهة وقطع كل تعلة وخرص كل معارض فلا دليل بعد القرآن ولا حديث بعد كلام الله ومن أصدق من الله حديثة ومن أصدق من الله قيل لا أحد أفحكم الجاهلية يبهون ومن أحسر من الله حكما لقوم يمكنون فلا يملك المؤمن أمام الدليل القرآن الصريح إلا أن يقول سمعنا وأطعنا أو آمنا وصدقنا كما قال تعالى وما كان لمؤمن وله المنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له مخير ربما ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا كما قال سبحانه إنما كان قولاً إذا دعوه إلا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وقطعنا وقد أدخل رجل على المهمون كان يمشي في الناس فأقرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر دون أن يكون مهبوراً بذلك بالقبل الخليفة فقال له المهمون لما تأمر وتنهى وقد جعل الله ذلك إلينا ليه تأمر وتنهى بغير الثناء ونحن الذين قر الله تعالى فيهم الذين يمكنهم في الأرض أقابوا الصلاة وقيتوا اقتقت أمر بالمعروف وناهوا عن المنكر فقال الرجل صدقته يا أمير المؤمنين أنت كما وصفت نفسك من السلطان والتمكن غير أن أولياءك وأعوانك فيها يعني أنت ما تستقلك بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر صح أنت لك من السلطان والتمكن لكن إحنا أعوانك بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر قال الله تعالى بيقوله بقى الراجل الرجل لك بيقول له قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يبقى امر الدعوه مش خاص بايه بالخليفه وخليفته أو المكلفون بقمر الدعوة المختبرة الخريفة إنما المؤمنون والمؤمنات كلهم يجب أن يتعاونوا على قمر تبديغ الدين وليه؟ والدعوة فالمؤمنون بعضهم أولياء وإيه وقال رسول الله قبل وقال رسول الله أيضا للمؤمن كالبنيان سيشد بعضه بعض فأعجب المؤمن بكلامه وسر وقال مستك يهوز أن يأمر بالمعروف فانضي على ما جنت عليه بقبرنا وعن رأينا يعني روح بلق عن أمرنا وإيه وبإيه وبتكريفنا وهكذا حين أحسن الرجل باستشهادة بالقرآن والسنة انقطعت قدة الخليفة ولم يجد قدة أي مفرًا من اقرار الرجل على ما هو عليه خمس الحذر والتحذير من سوء التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه وحمل الآيات على معاني تخرجها عما أراد الله بها ستة مراعات سنة القرآن في التدرر عند تغيير العادات الجاهلية ولذا كانت تحريع القرآن يأتي تدريفيا على مقتضى أسباب النزول واستعداد العرب لترك العادات والتقاليد الموروثة ولذا عندك أحكام الجديدة كما ترى في مسألة الخبر والمسل مثلا أول ما نزل بصدد الخبر والمسل ومن صبرات النحيل والأعناق تستخدمه منه سكرا ولسا إيه. حسن العنقود العنب لما يتاكل كده الطاصة لما ينضج حتى يتحمر ويبقى سكر السكر ده حلال ولا حرام القران ما قالش سبه القران ما قالش سبه لكن مما لاجدنا فيه ان الانسان يستوي يرتب في ايه في امر السكر فامره عندما ايه يسكر يرتب في الحرام او حلال السكر والغلط حلال حرام يتفرق اولاد يقول الاول أو يا يقول ما قالش في القران لكن النفس المستويه ترتبت في السكر وتسلم للرزق الحسد الذي لا يذكر فعنقود العنى مثل إذا أكل طازجا فهو رزق حسد أما إذا ترك حتى يتخمر وصار مسكرا فلم يخبرنا الله عز وجل للحكم لكن بالتأكيد يفهم هذا من له أدنى عقبا أنه غيره أثى وذيب الكريمة قد احدثت بلا شك ريبا وشكا في نفوس الناس في كل ما هو مسكر ثم أتت تحريق بصورة النصح دون, دون النائم صوره ترشدونا النهي ثم حرم السكر عند اقتراب الصلاه لا تقربوا الصلاه وانتم ثم حرم تحريما مطلقا ان الخمر والميسر والقمار من, من عمل الشيطان ايه يجتنبوه النفوس اللي تسممت بالخمر دي واداده عن التخلي عن الخمر كف عنها أن تترك الخمر ايه في لحظه واحده لاول توقيت ولذلك ربنا سبحانه تحرير الخمر بالتدريب حتى يسهل على النفس التي مريضت بالخمر وبليت بالخبر أن تتخلى عن, عن الخمر ولذلك عندما ندر أنه من خبر المسر من صبر غبريكسو من عبر الشيطان فاقتنبوه دلوا قلال الخمر حتى فقدت فائحك الخمر في المدينة ونهار في المدينة كلها وقالوا انتهينا ربنا انتهينا انتهينا خلاص انتهينا يمكن سيدح في الدور لو نزل اول ما نزل لا تخرب الفط قال والله ما نذر القمره اقولوا بها سنين طويق ولو نزل اول ما لا تجنوا قال والله ما نذر سنها ما نزل لا اله الله تفلحوا بدات تركز على العقيده لما رسخت العقيده عقيد بالله وعقيد ايمان باليوم الاخر وعقيد ايمان بالحساب وبالجنه وبالنار وبالثواب لما رزخه جاء بعد ذلك الأحكام والتشريعات وأخذهم الله بالتدريب وهو يخلصهم من العادات التي يبلوا بها حتى يكون التشريع أعوى لهم على تركه هذه العادات وهذه المحرمة وهذه من رحمة التشريع بالناس ولذلك ما يعني حتى رجل, رجل صالح راح الواحد مدخن يعني عشان يدوب يتهوب عن السجاير انا يعني مش هقول لك سيب انت كل يوم بتشرب 20 سيجاره مش السيجاره علبه مثلا ذوبه ولا علبه كبيره باللمون تعيش السيجاره اني مش هقول لك سيبها مره واحده انما تعال كل يوم طلع سيجاره واحرب ساعتها بتصير حاجه بسيطه صعبت من 20 ل 19 سهل. سهلا، ثاني يوم شريت دين أظن أنك تنتقل من عشرين لتونانتاشر غير سهلا، سهل. ثالث يوم طلع ثلاثة أظن برضو من انتقال سهلا من عشرين لسبعتاشر سهلا وفضلي يقول له لغاية ما تسيب عنها ده هيكون عون لابا سهلا وإيه انتصح وتخلص إيه وتخلص منها، وتخلص منها هو ممكن الإنسان يسيبها مرة ممكن يسيبها مراكة، لو فكر إنها معصية وإن المعصية يجب أن يتاب منها على التون وإن الإنسان ما دمامش يعيش لبقى فيبوت مبتنى بالمعصية. بس هو ممكن يتعى شوية إنه أول ما يفطر وفكر ليه؟ <تصفيق> السجار هتحسك إنه هو زي الفرح المجروب على الموجة أنا نقصه إيه؟ <تصفيق> حاجة، هو حادر يحود ولا عارف يتكلم مع حاجة وحاجة ومزاء وزيزة ما دام متعود حاجه اللي هو متعود عليها منعها ايه منها لكن هو لو سافر لو سافر وقال يا يرجع لها إيه؟ حتى لو بقى معهم أطلق لو سبع لأنها معصية لو سبع لأنها حرام لو سبع حبا لله سبحانه وتعالى بعلوم الناس كده أن يسيب المعصية لله لله ما يسيبهاك عشان مادة عشان صحة ولا عشان هيسيبها لله تركوا لله هيعيبوا لو تركوا شيء لله ربنا بيعينا ربنا بيعينا المهم بالقوم الثاني حديث سمعة وثانثين عن أبي هرانج رضي الله عنه قال حرمك الخمر ثلاث مرات قادم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ومشربون الخمر وقلنا الميسب فسألوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عنهم فانظر الله عنه جلال نبيه يسألونك عن, يسأل عن الخمر والميسب قل فيهما لئم كبير ومنافع للناس فقال الناس ما حرم علينا الخمر الكائس وفا منافع وقالوا اشرامه وعند نقول لك نأخذ المنافع نأخذ المنافع مثلا أوه. مع إنما الفقه... الفقه... إنما فعل إيه؟ إيه فعل ان ما الفقهاء الفقيه يعلم ان ما كبر اثمه فهو الخمر ما ما ايه المنفعه اللي ممكن تبقى فيها مشروع عند الشيخ المنابعه بتبقى فيها مشروع عند ال... عند يعني مثلا يفرض انت في الصحراء وهتموت من العطش هتموت من العطش واقابل واحد ما معوش لكن معاه ازازه خمر معاه ازازه ويسكي ها ستوت من عطف إنت لو شربت الشاكمور لو شربت كوباية ويسكي أعتقد أنت شاكمور عقلك إيه؟ عقلك فايا أعافل سوية نافق إيه؟ أعتقد إيه؟ إيه شربه؟ إيه شرب لك كوباية ويسكي ولا كوباية؟ وإنجيب لسر وبعض ترمي بحبس الجعلات دائرة حين إذن يا أبدا وإذن يا تكون المنافق اللي فيها؟ إنها ممكن تنقذ من الموت لما يكون في ما والانسان يتعرض للموت ممكن يشرب كوبايه حنان بنفسه من الموت وبعدين ما يرجع لا تاني وبعدين الناس بيقولوا ان هي بتعين الناس المصاطيل بيقولوا ان هي ايه مؤمنه فيهم بيقولوا هي بتعين على على الجماع بتغير, بتغير في الجماع وبتعين على الجمال تعرف ال الواقع كسب الواقع كسب ان في الواقع كسب ان في حاجات كتير جدا في حاجات دلوقتي في الصيدليات ما بتسكرش ولا حاجه وبتعين على الجماعه مش حرام دي فياركه دكتور مصطفى حبهات ده ما فياركه على لحقتك الصيدلي فياركه فياركه في فاركت أو فاركت دي فاركت باسمه إتوان فاعشه اسمه إتوان دي بيساعد على انتصار بيساعد على انتصار عندي الجماعة وممكن يغير شوية اهو ده بيغن عن الحشيش ويغنى عن التافيون وحلال لحرمة فيه لا بيسكر ولا بيعمل أجابك علم علم تبدس في حاجة مش عارف مش